لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضرك تقلبوهم في البلاد كذبت قبلهم قو روحه والأحزاب من بعدهم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 إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله, فالحكم لله العلي كبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر يَكْرُ إِلَّا مَن يُنِيبْ فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ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 Limanil mulku l-yawm limanil mulku l-yawm limanil mulku l-yawma lillahi bima kasabat la dhulma l-yawm la الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القروب لدى الحناجر كاظمين ما ذي الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خال Yangi dan apa yang tersembunyi. Allah menguasai dengan kebenaran. Yang beriman dan yang beriman dari mereka tidak dapat menguasai apa yang tidak ada. Allah adalah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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحض من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم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 ويقطع مني أخاف عليكم يوم التناد يوم تعلن مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُظْلِم اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُسْفَرُ مِن قبضوا بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك مما جآكم به حتى إذا هلك قلتم ليبعث الله من بعد رسولك ذلك يضل الله منه ونصرهم مرتب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهن كبر مقدّن عند الله وعند الذين آمَنوا كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبال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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَيَّآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن نَّيُرِيَ عُرْضُهُمْ عَلَيْهَا غَدَوْا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوه آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رزقكم بالبنينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في غرر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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أداهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر مما هم ببارعين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 قليل مما تتذكرون إن الساعة لآتية لا آتية إلا قريبة فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي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 كذلكم الله ربكم خارق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تغفكون كذلك يغفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 هو الحي لا إله إلا هو فدعو هو الحي لا إله إلا هو فدعو مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إن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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبرغوا أجدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتقف من قبل ولتبرغوا جل مسموم ولعلكم تعبرون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت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 وما كان لرسول أن يأتي بأئمٍ إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق و خسره ذلك المبطلون الله الذي جعل لكم الأعوام لتركبو منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجات في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْهُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 فلما رأوا بحسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بحسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نارك الكافرون